بسم الله الرحمن الرحيم أَنِفْ لَا النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إِنَّ اللَّهَ لغني عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لنكفرن عنهم عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمَ إِلَّا يَبْرَجُوْنَ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا قُوْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِّلَنَّهُمْ فِي الص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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بما في صُدُورِ الْعَالَمِينَ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 إنهم لكاذبون، ولنحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولنسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات بقوم يؤمنون، وقال إنما أتخذتم من دون الله أوثانا ما بينكم في الحياة الدنيا.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 آخرته لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون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 قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجي انه واهله ان إلا امرأته, إلا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم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 هذه القريه رجزا من السماء رجزا من السماء بما كان يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه ايه بينه تذم قوم يعقلون وإلى مديلا أخاهم شعيبا فقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَرَجُلِ يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَقَذَتْهُ رَجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَافِئينَ وَعَادَوُوا وَثَبُو دَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُمْ مِن مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض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 من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ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 إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 كِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهُمْ أُولَائِي آمَنُوا بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أن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 وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو أَجَلٌ لجاءهم العذاب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 يا عبادي الذين آمنون إن أرضي واسعة فأي يفعل بدون كل نفس ذائقة الموت ثم ما إلينا تجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء من الجنة غرفاً،, غرفا تجري من تحت هل أنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 فَأَنْكُنَ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وَلَعِبَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَانُ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُونَ فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم مما